سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سَنُقِرُّ ما يخفي ونُيسِرُ كَلِيسَ رَفَدَكِرٍ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُ الْأَشْقَ الَّذِي ربه فصلّى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيرو وأبقا إن هذا لفصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى